بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فَآوَى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الساعة لا تنهض، وأمّا بنعمة ربك فحدث.